أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى حسني يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي زقا ya ta'ala al husnina la baqa fal wardu tadawwa'atana qa hassina khuluqa tahiru rabbuna ya khayina فَيْتَ عَلَى الْحُسْنِ الْعَبْقَى فَالْوَرْدُ تَضَوَّى وَعَتَنَقَى حَسِّنْ يَا رَبُّ مَنَا الْخُلُقَى طَخِرْهُ فَلَا يَحْيِنَ زَكَى فَيْتَ عَلَى الْحُسْنِ الْعَبْقَى فالورد تدعو عدناقا حسنيا رب لنا الخذقا طاهر خفدا رقا الزين <سؤال> على حسبي رقا بروان دت اوه ترى رقا اسمي يا ربنا الخرقا ظاهر مخفى يا وينا رقا الخلق يقلد سيدي لو لا بلى وردت تداوا يا من تدخلوا وغير مبال يا حي ذاقا على الحسد عبقا فالورد تقوى تلقى السطر يا عفو لنا الخلقى طاقله فلا يحوي نزقى أفيت على الحسن العبقى dawana dawana